فَلَمَّا جَوَزَهُهُ وََّذينَ آممَنُوا مَعَهُ قالَاوا لَا قاقَتَ لَن الْيَهُمَ بِجَالُوا تَوجُُودِ قَالَ الذيينَ يَظّونَ أََّهُ مّ ل قُ اللهَّهِ كَمِّ فِيأَتِ قَرِيلٍَ غَلََتْ فِي أَتَ كَتَِةً بِإِذْنِ الل وَلَّهُ مَ الصَّابِرئين.